بوك تو كرك اكي شهير ترو زيارة المدينة زيارة المدينة هل يفتح السوق؟ أيام الأحد؟ هل يفتح السوق أيام الأحد؟ فوار پزارتسي günleri açık م؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ سارجي صالي günleri açık م؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ حيوانات بحجسي شارشنبه جنر اتشيكم؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ مزه پارشنبه جنر اتشيكم؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ غاليري جمعة عُيُنَرِي أَصِيْكْ مَهْ؟ هل يفتح القاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح القاليري أيام الجمعة؟ رسم شكم يا إذن هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ Giriş ücreti ödemek gerekiyor mu? هل ينبغي دفع رسم دخول? هل يجب دفع رسم دخول? Giriş ücreti ne kadar? كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ Gruplar için bir indirim var mı? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ çocuklar هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب. بنيناس. ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ بناء نقدار إسك. كم عمر هذا المبنى؟ كم عمر هذا المبنى؟ بناء كم من بنا هذا المبنى؟ من بنى هذا المبنى؟ بن معمارlıkla ilgileniyorum. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. بن sanat أنا مهتم بالفن. أنا مهتم بالفن. رسم ile ilgileniyorum. أنا مهتم بالرسم أنا مهتم بالرسم